113. اللَّهِ الله الرحمن الرحيم 114. عما يتساءلون 115. عن النبأ العظيم 116. الذي هم فيه مختلفون 117. 114. ألم نجعل الأرض وَالْجِبَالَ 115. والجبال أوتادا 116. وخلقناكم أزواجا 117. وجعلنا نومكم سباتا 118. وجعلنا, الليل لباسا وجعلنا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنذَرْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَا إِنَّ تَجَادًا لِنُقِرَّجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا 111. وجنات ألفافا 112. إن يوم الفصل كان ميقاتا 113. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 114. 111. وسيرت الجبال فكانت سرابا 112. إن جهنم كانت مرصادا 113. للطاغين مآبا 114. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بر 119. ولا شرابا 110. إلا حميما وغساقا 111. جزاء وفاقا 112. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا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 وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وَمَا بَنَهُ مَو اللَّح مان ل يَمدِكُونَ مِنهُ خِطابَ يَومَ يَقوح وَمَلائِكَةُ صْرَفتل يتَكَ 117. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 118. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا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 119. فإذا كنا عظاما نخرة 110. قالوا تلك إذا كرة خاسرة 111. فإنما هي زجرة واحدة 112. فإذا هو بالساهرة هل أتاك حديث موسى 111. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى 112. اذهب إلى فرعون إنه طغى 113. فقل هل لك إلى أن تزكى 114. ربك فتخشى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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدْتُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا 110. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 111. والأرض بعد ذلك دحاها 112. أخرج منها ماءها ومرعاها 113. والجبال 114. فإذا جاءت الطامة الكبرى 115. يوم يتذكر الإنسان ما سعى 116. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى 110. وآثر الحياة الدنيا 111. فإن الجحيم هي المأوى 112. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 113.